متعلق اذن محذوف في هذه الآية الكريمة أي اذن لهم في القتال بدليل قوله يقاتلون وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودل قوله يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج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 الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه ولكن قد جاءت آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية وقد قالت جماعة من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع إذا أراد أن يشرع امرا شاقا على النفوس كان تشريعه له على سبيل التدريج لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به قالوا فمن ذلك الجهاد فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل محدودا عند الله تعالى كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت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 أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت فإنه ينفق فيه المال أيضا كما قال تعالى تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قالوا ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة وأراد الله تشريعه شرعه تدريجا فأذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الآية وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الايجاب ثم لما استأنست نفوسهم بايجابه في الجملة اوجبه عليهم ايجابا عاما جازما في آيات من كتابه كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وقوله تقاتلونهم او يسلمون الى غير ذلك من الايات واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض هذه الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما ذكرنا ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحكام الشاقة ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده فلما اراد الله ان يحرم الخمر حرمها تدريجا فذكر اولا بعض معايبها كقوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ثم لما استانست نفوسهم بأن في الخمر اثما أكثر مما فيها من النفع حرمها عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا الآية فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة وذلك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة وكذلك ما بين الصبح والظهر وهذا تدريج من عيبها إلى تحريمها في بعض الأوقات فلما استأنفت نفوسهم بتحريمها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 وكذلك الصوم فإنه لما كان الإمساك عن شهوة الفرج والبطن شاقا على النفوس وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجا فخير اولا بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فلما استأنست النفوس به في الجمله اوجبه ايضا ايجابا عاما جازما بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم الايه وقال بعض اهل العلم التدريج في تشريع الصوم على ثلاث مراحل كما قبله قالوا أوجب عليهم أولا صوما خفيفا لا مشقة فيه وهو صوم يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر ثم لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفا هكذا قالته جماعات من أهل العلم وله اتجاه والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم ندع تفسير بقية الآية من قول الله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير إلى لقائنا القادم إن شاء الله إذ فيه ما لا يسع الوقت لذكره فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته